فلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ إِنْ كَرُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي وَإِن أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّ مَا عَلَيَّ يَا هَارُونَ لَمَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّ أَلَّا تَسْتَبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَلَّا تَسْتَبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ ولا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل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 فكبرت كبغة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك تولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف قال فاذهب فإن لك في الحياة وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لاحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لاحرقنه ثم لننسفنه هُوَ كُلُّ يَمْنٍ نَسْفَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا له لا اله الا الله الذي لا اله الا هو كل شيء علما وسع كل شيء علما